هذا الجهاد إخواننا في الآسطين لهم حقا على جميع الدول الإسلامية أن يساعدوهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كثير وقد أوذوا إخواننا في الآسطين فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوا في جهاد لا الله إلا اليهود حتى يحكم الله بينه ومسلمين إما بجهادهم و.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 وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وهذا العظيم وضرر كبير على رجالهم والإسائهم واطفالهم هذا لا يفتغ شرعا بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبلغوا جهودهم وسعهم في جهاد اعداء الله اليهود أو فيما يتعا يتعايا يتعايا يتعايا إلا يتعايا الجهاد صلح عادل يحفظه لجولستانيين قامت دولتهم على أرضهم وسلامتهم من الاذى من عدو الله اليهود مثلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه واهل مكه اكثر من اليهود تاك الوقت لان مشركين اكثر من اهل الكتاب اباح الله طعام اهل الكتاب وليس هذا الكتاب محصناه ولم يبح طعام السقاه من المشركين ولا نساءهم وصالحهم النبي عشر سنين على وضع الحرب يامل فيها الناس وكان هذا الصلحي خير عظيم للمسلمين وان كان في غوار عليه نحو الشيء ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لنصحة العامة فإذا لم يجسر على كفره وقضاءه عليهم فاصلح جائز لمصلحة المسلمين وأمنهم ويطائهم دعوا حقوقهم هذا أمر مطلوب لما لا يضرر كله, كله. لا يضرر كله ولهذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين على غض الحرب وصبر على بعض الغوار في ذلك لمصلحه المسلمين وأمنهم حتى يستقلوا بالنبي عليه وسلم وحتى يسمعوا القرآن ولهذا كان صلحا عظيما وغسحا عظيما نفع الله به وصار الناس يستقلوا بالنبي عليه وسلم وبالصحابة ودخل في هذا الصلح, الصلح جم الغفير وامم كثيرة من المسلمين دخلوا في دين الله وترفوا دور بالله عز وجل